إني أريد أن تغوى بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إني أريد أن تغوى بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء Hey, hey, hey.